بعد ذلك الحديث الموصول مع الكلام المنقول في جمع أسباب المغفرة الذنوب من أقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد تترى في اللقاءات الماضية أنه ما من ابن آدم إلا ويعطيه الذنب الفينة بعد الفينة فيخطئ ويتوب ويخطئ ويتوب ويحتاج دائما إلى الأسباب الذي تعينه على مغفرة هذه الذنوب فذكرنا في اللقاءين الماضيين وهذا بفضل الله وحوله وطوله اللقاء الثالث ذكرنا بعض اسباب مغفرة الذنوب نستعيدها للذاكره من اسباب مغفرة الذنوب الذكر عند سماع الاذان والوضوء في المسجد بعد الصلاه والمشي على الاقدام الى صلاه الجماعه ومن وافق تأمينه تأمين الإيمان ومن وافق قوله سمع الله لمن حمده قول الملائكة صلاة ركعتين لا يسه فيهما وصلاة ركعتين وإطراب القلب مما فيه سوى الله والحج المرور ومسف الحجر الأسود والركب اليماني والاجتماع على ذكر الله عز وجل وقالوا لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وقول سبحان الله وبحمده مئة مرة وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والمرض والصبر عليه وأنت بيت متوضئا طاهرا وأن تقول إذا استيقظت من النوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخيرها على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اغفر لي إلا غفر له وصلاة الفجر في جماعة والذكر بعدها حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين وأن تمشي إلى المسجد متوضئا وأن تعبد ربك في وقت الفتن والمحن وأن تسلم أو إذا أسلم المرء وحسن إسلامه بكثير أعمال كصيام وصلاة وغضب عليها وانتظارك للصلاة بعد الصلاة وصيامك ليوم عرفة وصيامك ليوم عشرة وأن تقتل في سبيل الله كل هذه من أسباب مطرة الذنوب التي تناولناها بشيء من الإيضاح والشرش سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا الصحة والعافية وأن يتم علينا مغفرته إنه لذلك والقادر عليه في هذه الليلة إن شاء الله حتى يعني يأتي أخوكم بالأوراق نتدارس سويا السبب الثابس والعشرين من أسباب مغفرة الذنوب قال المصنف في السبب الثابس والعشرين ما يصيب المؤمن من نصب وحزن أو حزن ووصف وهم فهذا كله سبب من أسباب مغفرة الذنوب وقال الإمام الترمذي لما أخرج هذا الحديث الذي سنذكره إن شاء الله هذا الحديث حسن في هذا الباب وقد سمعت الجارودا ابن معاذ السلمي هو شيخ يوم الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سعد الترمذي عليه رحمة الله صاحب السنة يقول سمعت وكيعا وكيع ابن الجراح ابو سفيان الكوفي فقة الحافظ عابد من كبار التافعة يقول لم يسمع في الهم ها ما جلاش يعني هو لا ماشي مش هو دا التالت هو دا التالت طب ناشي صور ها اطلع ما حلوة يا عم اي حاجة بس عشان رجالة يشيكو بس ده ما تلع فيك كل واحد يفايق بص بص لا ما عليش يقول عد بص بص لحد من الورق يجي فذكر الامام الترمذي عليه رحمه الله قال سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يسمع في الهم أنه كفارة للسركات يكون الهم كفارة إلا في هذا الحديث ففي هذا الحديث الآتي ذكره إن شاء الله عز وجل سبب عظيم من أسباب مغفرة الذنوب وهذا بلاء الله تبارك وتعالى للإنسان حتى الهم فإذا احتسبت الهم عند الله تبارك وتعالى يكون سبب من أسباب مغفرة الذنوب أما الحديث فروى الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصار المجاهد استصغر يوم احد وشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق رضي الله عن سعد بن مالك الفقيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء ما نفيه ومن جر زائده صله للاستغراق يعني اي شيء ما من شيء يصيب المؤمن من نصب النصب التعب أو الألم الشديد الذي يصيب البدن على إثر جراحه يعني حتى لو صنعت جراحه خلاص وأدت هذه الجراحة إلى ألم في بدنك هذا هو النصب قال ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن حزن وفي رواية ولا حزن الحزن أو الحزن بضم الحاء وسكون الزاي وبفتح الحاء والزاي وهو الذي يظهر منه هنا في القلب خشونة تصيب القلب خشونة ويقال مكان حزن أي خشن الظاهر ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن أو حزن ولا وصب الوصب الألم والسقم المستمر مع صاحبه الدائم ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن أو حزن ولا وصب حتى الهم يهمه حتى الهم يهمه وفي قراءه حتى الهم اما حتى الهم بالرفع فحتى ابتدائيه والجمله بعد الهم خبر وبالجر فحتى عاطفه وبمعنى إلى فالجملة بعدها حال أي كان حتى الهم قال حتى الهم يهمه إلا يكفر إلا يكفر الله به عنه من سيئاته فهذه مكانة سامقه بشرط أن يحتسب الإنسان حتى هذا الهم من منا لا يعطيه الهم فالله عز وجل أراد بهذا الهم بك خيرا فكل قدر الله جميل وهذا باعتبار صدوره من الله تبارك وتعالى وباعتبار وقوعه على الإنسان هو خير أو شر على حسب تحمل الإنسان لهذا البلاء فإن صبر كان خيرا له وإن قنت كان شرا له والشر ليس إلى الله كل خلق الله وكل تقدير الله وكل فعل الله جميل ولا يكون في خلق الله شر من كل الوجوه إنما لابد أن يكون في خلق الله خير من وجه من الوجوب، ولا يجوز أن ينسب الشر إلى الله قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء الماثور المشهور المستفيد والشر ليس إليك ولكن يجوز نسبة الشر إلى قضائه أعوذ بك من شر ما قضيت ولاحظ معي لم يقل من شر قضائك نعم ابوء لك بنعمتك على أي نعم سيد الاستغفار وسياتي ولكن الدلالة هنا أعوذ بك من شر ما قضيت خلاص وتعود على الله تبارك وتعالى يعني هناك فرق بين ما قضيت وقضائك نعم ما قضيت أنت قضائك يا ربي خير ولكن إذا سقط علي فكان شر لي أعوذ بك منه واضح الكلام ولم ينسب الشر أو لم ينث الشر المعر لقضاء الله إنما ما قضاه واضح ولا مش واضح هناك فرق بين قضاء الله وبين ما قضاه الله واضح فقضاءه كله خير وما قضاه علي فسقط علي فباعتبار صبري وقنوتي إما خير وإما شر واضح؟ ويجوز نسبة الشر إلى ما لم يسمى سعيد قال, قال عز وجل وأن لا ندري أشر أريده بمن في الأرض أو اراد بهم ربهم راشد ويجوز نسبة الشر أيضا الى ما خلقه الله تبارك وتعالى باعتبار وقوعه على الانسان قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق فالله عز وجل خلق المرض فهذا المرض بتقدير الله خير ولكن اذا لم تصبر عليه فكان سبب من من اسباب الياس من رحمه الله فهذا بالنسبه لك خير ام شر نعم وهذا حتى إيه؟ نجمع الأدلة في الباب الواحد لأنه إذا قلنا مطلقا هكذا لا يجوز أن ننسب أو ننسب الشر إلى الله تبارك وتعالى فهذا ما كان عليها للسنة إلى الآن ولكن ربما يحك في صدرك مثل هذه الآيات هذه شبه يجاب عليها بمثلها والعلم عند الله فهذا حديث من حديث أسباب مغفرة الذنوب تحث على الصبر إذا أصيب المؤمن بتعب ونصب وهم وألم وجراحة وحتى الهم إلا كفر الله عز وجل بها بهذه الأمور عن سيئاته قال والهم أي الذوبان كما قال في القاموس يهمه أن يذيبه الهم الحزن هم السقم جسمه يعني أذابه وأذاب لحمه والهم ينشأ من الفكر من توقع لشر في المستقبل والغم الكرب الذي يحدث للقلب بسبب ما حصل يبقى هناك فرق بين الهم والغم ماشي؟ الهم ينشأ من الفكر فيما يتوقع حصوله مما يتأذى, به. أو مما يتأذى به هذا الهم فتراه مهموما يفكر دائما يتوقع حصول هذا الذي سيحدث وسيتأذى به إن حدث فهذا الهم فالهم يذيب الإنسان أما الغم فكرب يحدث للقلب بسبب ما حصل حصل فعلا فأصابه بغم منه واضح الأمر الفرق بين الهم والغم نعم هذا الحديث الأول في هذه الليلة الحديث الثاني وبرقم 27 من أسباب مقبرة الذنوب قال المؤذن يغفر له مدى صوته المدى حيث ينتهي به الصوت والإمام البيضاوي قال الغاية غاية الصوت وهنا ظرف مكان قال إمام البيضاوي غاية الصوت تكون اخفى من ابتتائه فإذا شهد له من بعد عنه ووصل إليه منتهى صوته فلأن يشهد له من دنى منه وسمع مبتدى صوته أولا روى الإمام أحمد وأيضا أبو داود والتلمذي وابن ماجه والنسائي. ولكن اكتفيت بلفظ أحمد روى الإمام أحمد في مسنده من, من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخن الدوسي أو عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مدى صوته المدى الغاية في لفظ عند الإمام البخاري لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له هذا النظم فيه تفصيل والظاهر يشمل كل الحيوانات والجمادات لانه اطلق كلمه شيء فهو من العام بعد الخاص ويؤيده روايه لمبن خزيمه كذلك الخير عليه رحمه الله قال لا يسمع صوته أي المؤذن شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إن لذلك المؤذن كما قال عليه الصلاة والسلام يغفر له مدى صوته ويشهد له يشهد له قال الإمام التربشتي المراد هنا اشتهار المشهود له يوم القيامة يشهد له بماذا قال المراد الاشتهار أو اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة وكما أن الله تبارك وتعالى يفضح بالشهادة أقوام يرفع الله عز وجل في درجات من شهد له تلك المخلوقات لذلك يكرم الله عز وجل أولئك الذين يؤذنون بالشهادة آخرين قال عليه الصلاة والسلام المؤذن الحديث أيضا أخراج ابن بن خزيمة وابن شيبه والطبراني والبيهقي وله ألفاظ فإن شاء الله إن يصل ربه مثلا سنأتي بما يخدم المراد يعني مسألة المغفرة وإلا فالاحاديث فيها من المسائل الفقهية وفيها من الأمور التي يعني لا ينبغي أن نسكت عنها ولكن يعني التوائم المقال ألا وهي أسباب المغفرة قال ما من شيء قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رصب الشيء النامي يلا يا عم عمنا حاجث لكل واحد سريعا سريعا مرحبه فيه حديث رقم 27 27 قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب الرطب كما قلنا النامي ويابس أي الجامس وشاهد الصلاه اي حاضرها أي حاضرها الذي ياتي للجماعه وهنا نكته جميله نكته في اللغه جميله قال النكته مش معناها الضحك يعني يعني وفه لطيفه اي حاضرها اي الذي ياتي للجماعه وقيل بعطف شاهد على رطب ويابس يعني الذي يشهد للمؤذن الرطب واليابس وشاهد الصلاه ايضا ماشي انظر إلى الحديث مرة أخرى حتى تعرف وجه كلام الأئمة كلكم وقفتم على الحديث ها رقم كام طيب. المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة على هذا العصر يبقى الذي يشهد له يشهد المؤذن من ومن ومن رفب ويابس ومن وشهد الصلاة هلا؟ هذا وجه أي شهد الصلاة الذي يحضرها يحضر الصلاة يأتي للجماعة وقيل بعطف شهد على رفب ويابس أي حاضر الصلاة أيضا يشهد للمؤذن قال ويكتب له يعني المؤذن جملة استئنافيه أي المؤذن خمس وعشرون صلاة يعني ثواب خمس وعشرين صلاة قال وشاهد الصلاه يكتب له هذا على الظاهر ان الذي يشهد المؤذن كل رب وياه وتنتهي الجمله اما شاهد الصلاه هو الذي يكتب له خمس وعشرين وهذا واضح واضح التاويلان واضحان ولا لا واضح محمود ولا نوضح مش فنوضحات المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رب ويابس وشاهد الصلاة يبقى من يشهد للمؤذن؟ هو شاهد الصلاة هذا تأويل التأويل الثاني هو الأظهر كل رب ويابس والجملة الثانيه أما شاهد الصلاة يكتب له 25 واضح؟ واضح يتعمل الشيخ محمود؟ طيب الحمد لله تربط ف... لا أي الجال لا لا لا الذي يشهدها الذي أتى ليحضر الصلاة يكتب له 25 من من يقول المؤذن هو الذي يكتب له 25 على تأويل الأول ومن من يقول لا تأويل الثاني الذي يشهد الصلاة في الجماعة هو الذي يكتب له هذه الدرجة 25 درجة لأنه حضرها 25 صلاة قال ويكفروا ويكفّر عنهما بينهما. منهم من قال الذي يكفّر عنه الذي أتصلت الجماعة وهذا ثوابه. ومنهم من يقول لا المؤذن هو الذي يكفّر عنه. والأمر يحتمل هذا ويحتمل هذا. أما في اللغة على اعتبار ان الضمير او العطف يعود على أقرب مذكور، فيكفّر عنهما بينهما يبقى المصل الشاهد لصلات الجماعة. ولكن الأمر يحتمل هذه ويحتمل هذه. فانظر رحمك الله هذا الفضل العظيم لمن ينتصب ويؤذن بالضوابط والشروط المعلومة المعروفة المعهودة ولا يأخذ على أذانه أجر فهذا سبب جميل من أسباب مغفرة الذنوب، يعني بين الصلاتين اللتين شهدهما أو ما بين أذان إلى أذان والأئمة قالوا هذا سبب من أسباب مغفرة الصغائر وورد في فضل المؤذن أحاديث منها ما أخرجه الترمذي وابن ماجه قال عليه الصلاه والسلام الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الائمه اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين فهذا ايضا سبب من اسباب مغفره الذنوب النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر فاذا دعا النبي عليه الصلاه والسلام بالمغفره لاقوام وعلق المغفره على فعل فعل, فعل وفعلوه محتسبين الاجر من عند الله اصابتهم دعوه رسول الله أم لا كما قال عليه الصلاه والسلام يغفر الله للمحلقين الله وكما قال عليه الصلاه والسلام نفضل الله امرا سمع منا مقاله فهذه الدعوه على فعل الفعل فاذا فعلت محتسبا الاجر من عند الله تبارك وتعالى فان شاء الله عز وجل نالك الاجر حتما وايضا أقرض الإمام مسلم عن معاوية قال عليه الصلاة والسلام المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة المعني بهذا أنه يغفر لهم مغفرة طويلة عريضة على وسع صوته على مدى صوته غاية صوته يغفر له لذلك كان من السنة رفع الصوت بالأذان والجهر به ويستحب كما قال إما رفع الصوت حتى يسمعه الأقرب والأبعد ويشهد له فهذا السبب الثالث من أسباب مغفرة الذنوب في هذه الليلة السبب الثالث إذا تطافح المسلمات هذه سنة تكاد تكون غائمة يعني إلا من رحم الله يعني لم يعد المسلم يلقى أخوه المسلم ويستوقفه ليسلم عليه ويطيل فإنما يعني سبحان الله نرى الأنوف احمرت وتنابذ الله السلام فنستحضر هذه الدلية لعل الله أن يقفر لنا بهذا روى الإمام الطبري من حديث أبي أمام أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي ابن وهب الصحابي أخرج له الجماعة روى عن نبينا عليه الصلاة والسلام علما جملا حج حجة, حجة الوداع وكان كثير الصيام رضي الله عنه هو وامرأته وخادمه توفي سنة سفة وتمانين او احدى وتمانين عن ابي امامة صلى بن عجان البهلي قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تصافح المسلمان التصافح ان يجعل كلا المتصافحين بطن يده على بطن يد الاخر كما في النهاية هذا تعريف وقالوا انصاقوا صفح الكف بالكف المشهورة المعهودة وقال الامام التلمثاني وضع باطن الكف على باطن الاخرى مع ملازمة بقدر ما يقع من كلام او سلام ان الملامسة هذه لا لا تسمى مصافحة انما على قدر ما يقع من سلام وكلام وفيه الحس على كثرة المصافحة وفيه أيضا الحث على اطاله المدة حتى يكون هذا سبب من أسباب تساقط الذنوب طيب إذا تصافح المسلمان المسلمان رجلان امرأتان وخرج هذا اللفظ مخرج الغالب رجلان امرأتان رجل وامرأة من محارمه امرأة ورجل من محارمها طيب وليس المعني الذكور فقط النجال فقط وإلا فاللفظة خرجت مخرج الغالب جاء, جاء العمران ماشي رأيت القمرين الشمس والقمر أبو بكر وعمر الأسودان التمر والماء فهذا على التغليب طيب إذا تطافح المسلمان لم تفرق لم تفرق بحث في إحدى التائين يعني تتفرق عرضك تتفرق لم تفرق أكفهما حتى يغفر لهما وهذا موعود النبي عليه الصلاة والسلام وكان من أدبه عليه الصلاة والسلام إذا صافح لا يكن أول من يسحب عليه الصلاة والسلام فإذا استحضرت هذه النية واستحضر أقولك هذه النية فانظر الى مدى الوقت انما احنا دلوقتي كفايه بقى احنا بصله على النبي مش هينفع نقعد مهمومين كده مغمومين روع مش هينفع روح عن نفسنا شويه الواحد مش ناقص ضغطوا اذا تصافح المسلمه هدي لك عن كده اكوان كده اكوان كده اكوان وتطور شويه والسب شوي. غصب عنك تطور كده نعم اين نعم هذه الصوف المقود اي نعم جدعان اين لا لا يعني كده ماشي وما في مشكلة انا اللي صحفت على سبيل التعليم يعني مش اخلص الدرس اللهم استعانه ليه اولى يعني ماشي طيب اذا تصافح المسلمان لم تفرق اكفهما حتى يغفر لهما الصغائر والكبائر وبعضهم قال لا كل هذه الاحاديث مصروفه بحديث ما لم تغش الكبائر وفضل الله واسع ماشي الحال طيب السبب الرابع من اسباب مصوره الذنوب يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم الا مهتجرين فيه زجر ونهي عن التهاجر روى الامام ابن ماجه عند الامام مسلم والترمذي وابو داود والامام مالك الموطه وابن ابي شيبه المصنف والبيهق وابن حبان واحمد والبغو في شرح السنه روى الامام ابن ماجه في سننه من حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوم الاثنين والخميس في الارض تعرض الاعمال فيهن يغفر الله فيهما لكل مسلم في روايه مؤمن إلا مهتجرين المتهاجرين المتقاطعين لأمر لا يقتضي ذلك اللي هو التقاطع لحظ النفس الدنيوي أما الأخراوي فلا إلا فتأديب الأهل جاء فأستميحكم عذرا لنابل في المبحث ذكر بعض أهل العلم أن الأصل في هجر أهل البدع والمعاصي في السنة حديث الثلاثة التي نخلفه قال الإمام الطبري قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصر وحديث قصة كعب بن مالك روال بخارع مسلم وأحمد وبدعود التلميذ والنسائي قال الإمام الخطابي في معالم السنن في حديث كعب بن مالك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة فيه من العلم أن تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث إنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب وموجده أو لتقصير في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان من ذلك في حق الدين فإن هجرة أو الهجر لأهل الأهواء والبدعة دائمة يعني ليست مؤقتة بثلاثة أيام كما سيأتي على مر الأوقات والأزمان ما لم يظهر منهم التوبه والرجوع إلى الحق وعن عمار بن يافر رضي الله عنه قال قدمت على أهلي ليلا انتبه معك قدمت على اهلي ليلا وقد تشققت يداي على اثر مرض في يدي فخلقوني بزعفران يعني وضعوا القماش الموضوع فيه الزعفران على شقوق يدي للتداوي للتداوي ورسول الله يعلم ذلك ولكن انظر الى فعله قمة التشدد عند الناس فخلقوني بزعفران طيب نوعنا نوع طيب منهيز عنه للرجال قال فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب به هجره لانه راى في يده زحراء اياك ان تقول تسرع رسول الله لا وقال اذهب فقط هذا عنك فذهبت فغتلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع بقايا لو فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي هجرابك وهذه اسمها الزجر بالهجر وقال اذهب فغسل هذا عنك فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي صلى الله عليه وسلم ورحب بي. وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب قال ورحص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضا فتأمل معي هذا وهذا فعل عمار وقد استعمله للدواء فما عسى أن تكون حالنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم لو كان حيا ونحن على أمور وعظائم لا يحيط بعلمها إلا الله وقد يسهل على كل أحد أن ينكر ما لا يوافق مراده وهواه من الهجر والتغليظ على العصا. ويسهل عليه أن يعيب ويشتم ويكابر فهذا كله وارث من نفوس لم تزم بزمام التقوى حتى لو كان ما ينكره ويعيبه حقا أما المتقي فيتذكر رجوعه إلى ربه ووقوفه للمحاسبة ويعلم أنه بغير وزنه الأمور بالميزان الشرعي مقدم على تهلك أو مقدم على تهلك وقد أصبح من المستغرب في زماننا الإذعان للحق لا رده وانكاره. عن الإمام الزهري أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اخلاج النبي الشيخ في المصنفه وصحيح سلم على رسول الهاتف ثلاث مرات فلم يرد عليه هجره قيل ولما يا رسول الله قال إنه ذو وجهين فهجره حتى يرجع عن فعلته وقال أبو داود الإمام داود في السنة داود في بعد أن ذكر أحاديث فيها النهي عن هجر المسلم قال رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بعض نسائي أربعين يوما يعني فوق ثلاث أم لا لأن هذا الهجر لم يكن لحظ نفس إنما الهجر لله فلك أن تهجره حتى يموت وقد هاجر ابن عمر ابنه بلال حتى مات ولم يكلمه مش ثلاث قيام بقى ونعمل الأحاديث في غير موضعه ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث اين هذا الحديث اذا كان لحظ النفس لامر من امور الدنيا، انما لبدعه او معصية دعا لها او, أو جاهر بها يهجر فهذه سنة واسمع للعقاب والوعيد لمن ترك هذه السنة قال ابو داود فقد هجر النبي بعض نسائه اربعين يوما وابن عمر هجر ابنا له الى ان مات الحديث واخراره ابن ابو داود في السنة وصحيح وفي صحيح مسلم أن قريبا لعبد الله بن حذار رضي الله عنه عبد الله بن مغفل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه خذفة فنها عرف الخذف؟ خذفة قريبا عبد الله بن مغفل خذفة فنهاه عبد الله بن مغفل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين قال فعاد قريبه للخذف عملها ثاني بعد فترة فقال أحدثك عن رسول الله عليه وسلم أنه نهى عنه ثم عدت تخذف لا أكلمك أبدا هجره في الوقت الأخي الله يبارك فيك سجل حراء يقول يا عمي ونحن مولع التجاير وسايد ويقعد يتكلم معاه إذا قلت له ذا الحديث يقول لك هو ذا التشدد هذا هو التشدد ولا ما تفعله وأنت هو التسيب وهو ترك السنة ستسمع أعجب من ذلك ستسمع وجوب هجر حلق اللح هذا مشكلات وقال الإمام النووي على حديث عبد الله بن مغفل هذا في هذا الحديث هجران أهل البدع والفسوق ومنابج السنة مع العلم وأنه يجوز هجرانه دائما والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا وأما أهل البدع وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما وهذا الحديث مما يؤيده معنى غائر له مثل حديث كعب بن مالك وغيره وقد جاء أن محمد بن سرين معلوم؟ معروف أخوانس ابن سرين وحفصة بن سرين وكريمة بن سرين ومعبد, ومعبد بن سرين كلهم من المحدثين مولى أنا وقادمه والذي غسله لما مات أناس ابن مالك حدث بحديث فقال رجل قال فلان كذا يعني بيعرض الحديث بالرأي والهوى يعني جاءتك الآية والحديث قلت قال فلان قال فلان وفلان كثير طبعا قال فلان فقال ابن السريف أحدثك عن رسول الله وتقول قال فلان لا أكلمك أبدا فهجره واضح مش هضحك معاه واقول كلنا حلوين و... وعن الامام الزهري عن سالم ابن عبد الله انه قال والحديث مشهور في الصحيح اعرست تزوجته في عهد ابي عبد الله ابن عمر فاذن ابي الناس دعاه وكان من من اذن ابو ايوب خليل بن زيد الانصاري الصحابي الفقيه وقد ساتروا بيتي يعني الجدران ببجاد أخضر جنس من الألماط والثياب فرح وجابين فراش فأقبل أبو أيوب فدخل فرآني قائما فطلع فرآ البيت مسترا ببجاد أخضر فقال يا عبد الله لمن هذا النداء لمن لعبد الله بن عمر ولا السالم لا سالم هذا سالم العريق يكلم أبوه عبد الله بن عمر الصحابي مثله ابو ايوب صحابي وعن ابن عمر فقال يا عبد الله اتسترون الجدر مش على مش على المحرم مش على الحرم ستر الجدر مش على الحرم ماشي ولكن انظر ما يفعله اولئك النفر فبهذا بلغوا يا عبد الله اتسترون الجدر قال غلبنا النساء يا ابا ايوب ماشي النساء تغلبن إنما إيه تني غلبنا قال من خشى أن يغلبنه النساء فلم أخشى أن يغلبنك ثم قال لا أطعم لكم طعاما ولا أدخل لكم بيتا فهجرهم زمنا لحد دمتاب وأناب ورجع ثم خرج حد شو لك فغزائي نطردو إذا ما نقمش عليه الحجة هجرك له نصح وإقامة الحج الإمام أحمد بعد الفتنة هاجر الأئمة يحيى بن معين شقيق أحمد رضي الله عنهم جميعا كفرتين رهاد كان يأتي لزيارة أحمد بعد الفتنة خلق القرآن فكان يحيى يقول يا أبا عبد الله ويبكي والإمام أحمد يدينه ظهر يروح للبيت ويفتحه الباب ويخش يا أبا عبد الله ويدينه ظهر وهذا يبكي وهذا يبكي يا أبا عبد الله ويدينه ظهر ويخجره ويدي لي لماذا يقعد الفازق ليس لحظ الناس اذا اجاب الرعاء فانت راس الائمه فلماذا تجيب هذا نصح له لما اخاصم فلان وما خلوش يجلس الدلف عندي هذا نصح له هنا اصلا لازم تخيب حجه حجه ايه لا جداله ولا مغاره في الدين ولا مناظره وهذا اصل من اصول اهل السنه ان نجادل ولا نماري ولا نداهن ولا نناظر الامام مالك ناظر مره واستغفر ربه للمناظره مره نول الجدال أهل الكتاب ماشي ان المناصحه ومنها الهج وهذا من نصحي لالا يركن الناس الى زخارف الدنيا وزينتها فكيف لو راى الصحابه ما نحن فيه فهذا هذا جدار طين ستر بخرقه وفي ليله عرس والله المستعان وقال ابن حجر ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على المبتدع ولا الفاسق وقال المهلب ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع أيضا وقد وضع المنذرين في كتاب الترهيب والترهيب عنوانا الترهيب في الحب في الله والترهيب من حب الأشرار وأهل البدع لأن المرأة مع من أحب قال الإمام النووي تليار الصالحين باب تحريم الهجران جميل الحديث واضح وثابت بين المسلمين إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك قال الإمام الزمزمي وهذه السنه العظيمة أعني هجر المبتدعين والمتجاهرين والظالمين من السنن التي انذكرتها ولم يبق لها وجود منذ أزمان لهذا اصبح العلماء ينكرونها في هذا الزمان ويرونها حمقا وظلما وذكر ابن مبلح عن الامام احمد في من تركت سنة مع العلم بها انه يهجر امام احمد لما قيل له رجل وصلته السنة ولم يعمل بها قال يهجر وروى البخاري عن الحسن انه قال ليس بينك وبين الفاسق حرم اهجره الى ان يتوب بضوابه وقد قال ابن عقيل إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع ولا ضجيجهم بلبيك اللهم لبيك وإنما أنظر إلى مواطعتهم أعداء الشريعة هذه المواطعة صارت في زماننا كذمتا وضيق وتخلف وعفن ومش هو ده والعجيب ممن يترك الهجر ومع هذا لا يوجد منه شيء من هذا إلا أن يبش في وجه جلج إسحاق وأن يسلم عليه ده ده ده قام دعوة طيب قيل لي بن جندب إن ابنك لم ينم البارحة بشمن كان لحد ما الأكل وصله هنا ده تابعي وأبو ثمر بن جندب الصحابي قال لو مات لم أصلي عليه علي وهجرة ليه؟ أعانى على قتل نفسه أعانى على قتل نفسه فأصبح في مرتبة العصا، فأظهر له الهجم ده كتابات حسطويل حاضر حاضر ومر الزيادة ابن حضير هذا سيد من سادات التبعيل على قوم يلعبون بالنرد النرد شير لا مش شطرنج النرد شيط طاوله النرد ماشي عارفين النرد طاوله من هنا لحد المسجد كم كام, كام طاوله موجوده طيب فمر على قوم يلعبون بالنرد فسلم عليهم وهو لا يعلم ثم رجع فقال ردوا علي سلامي زياد هذا من خالد التابعين ولو فعل مثل فعله اليوم احد لثروا ضحوك لسفهاء كفى <تصفيق> يا ابو بسر لا الكفله تمدئ السلام مرحبا لما تعرف انه نصراني ترجع تقول له رد عليها سلام يعني هو يقول لك رادته عليك السلام اه خلاص المهم انت تعمل زي كده فعله بها عند الله تبارك وتعالى قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور الغيبة كما روى ذلك عن الحسن البصري وغيره لأنه لما أعلن ذلك استحق عقوبة المسلمين له وأذنى ذلك أن يذم عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالصته ولو لم يذم ويذكر بما فيه يا يخونا لكل زمان لا بد أن يكون لأهل السنة منهجا يسيرون عليه وهو التحذير من أهل البدع فلما ضغطنا على ائمتنا الا يذكروا استفحل الامر فاذا ذكر بما فيه انكف وانكف غيره عن ذلك وعن صحبته ومخالطته قال الحكم البصري اترغبون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه كي يحذره الناس طبعا قال تعالى والرجذ فاهجر شيخ محمد ان اردت الهجر ارجع الى هذه الايه والرجذ فاهجر ولا وارجع وقد نزع عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفروا بها و... ويستهزأوا بها فيها مزيد بسط في مثالة الهجر لا انت ما فلنش ما قلته ما جاية هو جاية وقد جمع بعض أهل العلم لا لا لا فهجر فهجر فيها مزيد بسط في كلمة الهجر ومبحث الهجر كله واضح لكن... اي نعم من ناحية اللغوية والكلام وصفة, وصفة. وصفة. وصفة. اي نعم لا الوصف ممكن ألا تكلمه. ألا, تكلمه. ألا تكلمه لا تبادئه السلام لا ترد عليه ماشي لا ترد عليه وصفة. اي نعم وصفة. اي نعم الا اذا تطلر صبر ماذا هو لسه ايه الضابط بقى في مساله الهجر هيرتدع سينزجر ولا لا واضح سينزجر بهذا الهجر ام لا مش في دماغه انت وفي ف... ده ده خلاص كبروا في دماغه ده هتهزله ليه في فين في بلاد الاسلام ولا في بلاد القدس ماشي ما نعم لا هناك فرق بين المعلن المعلن للمعصية والذي يهاجر بها وبين من لا يدري مش احنا قلنا قبل كده الكلام الممزوري وهو يعلم في فارق ده واحد اتربى على حلق الليحة مثلا ماذا تفعل معه لما هذا وصلاته السنة ويعلم ويكابر ومش هعمله هذا كما قال لما محمد يهجر ما القول في رجل وصلاته السنة وتركها وهو يعلم واضح بخلي بالك من الكلام هل اكرأ سريعا ان كنت بكرأ سريع قل لي على مال ماشي لما الكلام هذا قلت كله أي نعم يعلم ويكابر ويجاهر شو اسمها مجاهرة نعم الله فيك وقد جمع بعض طب اذا سمعتم مؤذن فقولوا ما يقول. لا اعمل أورع ما موافق يعني انت موافق. نعمل نعم نعم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 فوق ثلاث أنه في أمور دنيوية غير الدين. موضوع. نعم. موضوع. ما هو هل يثبت ولا لا؟ هي القضية مش في الكتاب هل يثبت ولا؟ ماشي واضح؟ آه ماشي موجود بس يعني لا يك كله صحيح. بارك الله فيك. قال وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يحل لمسلم هذا الصحيح أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وقد قال عبد ابن عبد البر في التمهيد وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليس ثلاث فوق ثلاث ثلاث أيام إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه او يولد به على نفسه مبره في دينه او دنياه فان كان ذلك فقد رخص له في مجانبته وبعده وجاءت السنه بهجر اهل المعاصي حتى يتوبوا كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه خمسين يوما وهجر النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش أكثر من أربعين يوما قرابة الشهرين لأنها قالت على صفية أنا أعطي تلك اليهودية فزجرها إليها النبي عليه الصلاة والسلام وهجر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي بنى وعل بناه فوق الحاجة حتى هدمه وهجر رجلا رآه متخلقا بطيب في الحديث الذي ذكرته عمار بن ياسر وهجر رجلا رأى عليه جبة من حير حتى تاب وطرحها وهجر رجلا وجده قد لبث خاتما من, من ذهب حتى طرحه وفي سنة من أبي داود وجامع التلمذي ومستدرك الحاكم أنه هجر رجلا رأى عليه ثوبين احمرين وكان الصحابة واتبعون لهم باحسان يهجرون من أظهر المعصية حتى يتوب وتظهر توبته فلم يذكر أهل العلم خلافا في سنية الهجر يبقى حكم الهجر السني، سنية هجر العاصي المجاهر بالمعصية سواء ارتدع أم لم يرتدع، لم يفرق أهل العلم خلافا في سنية هجر العاصي المجاهر بالمعصية سواء ارتدع أو لم يرتدع، وإنما الخلاف في الوجوب هل هو على إطلاع أم إذا كان العاصي يرتدع به؟ فأين هذا ممن يراه المتهوكون من ابطال الهجر الديني بالكلية ومعاملة الناس كلهم صالحهم وطالحهم بالنطف واللين والمودة أخيرا حتى يعني لا نطيل النفس في هذا الباب قال الإمام الصيوطي أخرج أبو القاسم ابن بشر في أماله عن أبي هريرة أنه قال دخل مجوسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حلق لحيته وأعطى شاربه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك من أمرك بهذا؟ قال أمرني به كسرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لكن ربي أمرني أن اعفي لحيتي وأن احفي شاربي فلم يلقه النبي عليه الصلاة والسلام بوجه طلق بل كفهر فيه وقال اهل العلم في انه لا يسلم على حالق اللحيه فمن حرق لحيته فهو من المخنثين المخنث حره المخنث الذي يميل للنساء ويتشبه به من يطلب نعومه الخد طيب قال لانه قد راغب عن مشابهه الرجال واثر مشابهه النساء في نعومه الخدود وعدم الشعر في الوجه وفاعل ذلك لا ينبغي السلام عليه لمجاهرته بالمعصية وقد روى ابو نعيم باسناد جيد عن زياد بن حدير قال قدمت على عمر بن الخطاب وعلي طيل ثان من زي الكفار وشاربي عاف يعني لم يأخذ من شاربه فسلمت عليه فرفع رأسه فنظر إلي ولم يرد علي السلام فانصرفت عنه فأتيت ابنه عاصم فقلت له لقد رميت من امير المؤمنين فقال ساكفيك ذلك فلقي اباه فقال يا امير المؤمنين اخوك زياد بن حدير يسلم عليك فلم ترد عليه السلام فقال اني رايت عليه طيسان ورايت شاربه عافيا قال فرجع الي يعني سيد بن حدير فاخبرني فانطلقت فقطفت شاربي زياد بن حدير وكان معي برد شققته فجعلت إزال وللال ثم أقبثت على عمر فسلمت عليه فقال وعليك السلام هذا أحسن مما كنت يا زياد هذا الفعل من عمر رضي الله عنه عند كثير من المنتسبين للدين والعلم في زماننا تنفير وقد لا يتلم عمر رضي الله عنه من ألسنتهم وهو عمر وامثلهم طريقة من يقول يا أمير المؤمنين لو أنك رددت عليه السلام ثم نصحته ليقبل منك وهم إنما سلكوا مثلك تمييع الدين لمشاركتهم في المخالفات التي سوّهوها فلا يقبلون من أحد إنكارها عليهم بل صارك لديهم من قبيل المعروف الذي إنكاره منكر وكثير من منكرات زماننا صارت معروفا اتباعا للهوى والمرض هنا ان من سلك هذا المسلك الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يرد على كعب ولا نصحه لان الدين ظاهر كذلك هجره من هجر كما تبين في هذا المقال وكما فعل الصحابه رضي الله عنهم والعلماء بعدهم لذلك المساله الخلاف في الوجوب انما السنيه سنيه الهجر لا خلاف فيها فقال عليه الصلاة والسلام إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم أو مؤمن مهتجرين يقول دعهما حتى يصطلحا اي يتصالحا ويزول عنهما سبب البغضاء والشحناء يعني أخر الغفران لهما وفي لفظ أترك هذين حتى يفيئا اي يرجعا السبب الذي يليه من أسباب مغفرة الذنوب حديث دعاء سيد الاستغفار خرض الإمام الترمذي في سننه وأصله في البخاري وعند الإمام النساء واحمد مسألة سيد الاستغفار هذا لأن هذا الدعاء جامع جامع لمعاني التوبة واستعير له اسم السيد وفي الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في الأمور نعم يعني أفضل أنواع الاذكار التي تطلب بها المغفرة هذا الذكر سيد الاستغفار الجامح لمعاني التوبه والاوبه والاستغفار والاخبات والستر للذنوب وفيه الاقرار لله تبارك وتعالى وحده بالالوهيه والحمودية والاعتراف بانه الخالق والاقرار له بالعهد الذي اخذه علينا جل وعلا والرجاء بما وعد بجنته والتعوذ من ناره والاستغفار من شر ما جنى المسلم على نفسه روى الامام الترمذي في سننه من حديث شداد بن اوس شداد بن أوس ليس له في البخاري إلا هذا الحديث شداد بن أوس لا ليس في البخاري إلا هذا الحديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلك على سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني خلقتني استئناف لبيان التربيه اللهم انت ربي خلقتني استئناف وانا عبدك مخلوق مملوك لك وان على عهدك ووعدك أي مقيم على الوفاء بالعهد والمفاق الذي أخذته علي يا ربي وموقن بموعودك يا ربي يوم الحشر يوم التلاق وان على عهدك ووعدك ما استطعت على قدر استطاعتي يا رب وبقدر طاقتي على ما عاهدتني وعاهدتك ووعدتك من الإيمان بك والإخلاص في طاعتك ومتمسك بعهدي يا رب العالمين واشتراط الاستطاعه اعتراف بالعجز اشتراط الاستطاعة اعتراف بالعجز والله عز وجل اذا راى عجزك خصص عنك سبحانه وتعالى أعوذ بك من شر ما صنعت ما كسبت ما كسبت يداك ابوح لك اعترف لك بنعمتك علي اي اعترف بها واعترف بذنوبي هذا لفظ صحيح قال الامام الطيبي اعترف اولا بانه تعالى انعم علي ولم يقيده ليشمل جميع انواع النعم ثم اعترف يا ربي بالتقصير واعترف بوقوعي في الذنوب واعترف بالتقصير بذكرك وانت علام الغيوب يعني ان ذكرتك فانا اعترف بتقصيري لاني لم اذكرك حق ذكرك واضح المعنى وأبوء لك بنعمتك علي واعترف بذنوبي فاغفر لي ذنوبي من اعترف بذنبه يغفر له وهذا هو الشاهد مرة أخرى من اعترف بذنبه يغفر له ألم تسمع نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث الإفك لما قال العبد يا عائشة إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه أي نعم فهذا هو الشاهد من أذنب ذنبا فاعترف بينه وبين ربه وتاب ورجع غفر له وهذا موعود الله تبارك وتعالى له فاغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب ما عدا الشرك طبعا الا ان لا يقولها احد حين يمسي فياتي عليه قدر قبل ان يصبح القدر المنيه الا وجبت له الجنه ولا يقولها حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي إلا وجبت له الجنة حد حافظ على هذا الذكر اخواننا صباح مساء نعم قل قل قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اخرج الإمام مسلم وابي شيب والبيهقي والنسائي والطبراني واحمد عن طارق الاشجعي قال قال رسول الله طارق ابن اشيم الاشجعي والد أبي مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فان هؤلاء تجمع لك دنياك واخره يعني تجمع امور الدنيا وامور الاخره ومنها المغفره سريعا سريعا انت عندك لحد رقم كام عندك لحد رقم كام في الاسباب 35 وثلاثين طيب 33 الصلاه في بيت المقدس روان احنا 32 من علم ان الله ذو قدره على مغفره الذنوب روى الامام الطبري عن ابن عباس قال رسول صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي لا أحتفل بذلك فيه أنه من اعترف وأقر بذلك غفر الله عز وجل له ونظيره أنا عند ظن عبدي غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا الصلاة في بيت المقدس أيضا سبب من أسباب مغفره الذنوب والإمام أحمد في مسنده والنسائق وابن وبنحبانه وغيرهم من حديث عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم ان سليمان بن داود طبعا في كلام كثير ولكن حتى لا اطيل لما بنى بيت المقدس سال الله عز وجل خلال ثلاثه سال الله حكما يصادف حكمه فاتيه وسال الله ملكا لا ينبغي لاحد من بعده فؤتيها وسال الله حين فرغ من بناء المسجد من الذي بنى المسجد هذه وافصر الا ياتيه احد لا ينهزه الا يعني لم يخرجه الا الصلاه فيه يعني اذا اتى احد هذا المسجد ما اخرجه الا الصلاه في هذا المسجد الا اخرجه هذا من خطيئته كيوم ولدته امه والحديث صحيح اما اثنتان فقد أعطيهما وارجو ان يكون قد اعطي الثالثه اذا حضر المسلم صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. حديث اخراج الامام مسلم قد عند البيهقي والنسائي وفي مجمع الزوائد والامام البزار وفي منتخب عبد ابن حميد من حديث عثمان بن عفان قال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة يدخل وقتها يعني وهو من اهل الوجوب وهي الصلاة المفروضة فيحسن وضوءها الاتيان بالفرائد والواجبات والسنة وخشوعها الخشوع الإخبات بالانكسار والإنابة بالانكسار الجوارح وأن يأتي بكل ركن على وجهه وأن يستوفي الشروط لفيما الطمأنينة طيب فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها يعني خصى الركوع بالذكر لتخ... لاختصف اهل الاسلام بهذه العباد يعني لا يوجد اهل ملة يعبدون ربهم بهذه العباد ضر الكوة وهو من باب ذكري الجزء والمراد الكل نعم الا كانت يعني هذه الصلاة كفارة لما قبلها من, الزو... من الذنوب ما لم تؤتى كبيرة وذلك الذهر كله في رواية غفل لما تقدم من زمام تأخر الحديث الأخير ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن إذا قلتهن غفر لك أو غفر الله لك حديث أخراج الإمام التلمذي في سننه وايضا النسائي اكتبه والطبراني في الأوسط من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات يعني يا علي إذا قلتهن غفر الله لك يعني الصغائر كما قلت فهذه الاحاديث مصروفة بحديث ما لم تغش كبار وإن كنت مغفورا لك وإن شرطية وإن كنت مغفورا لك يعني علي معصوم رضي الله عنه الإجابة طب ما يعني كيف توجه هذا الكلام ما التوجيه تان ألا أعلمك كلمات يعني يا علي إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك يعني هل يستدل بهذا الحديث على عصمه علي رضي الله عنه طب كيف التوجيه وإن كنت مغفور لك ها؟ لا وإن كنت مغفور لك أعزين توجيه واضح ما هو يعني لا بعيد لا لا, لا. لا التوجيه وان كنت مغفور لك الكبائر واضح فقالوا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ننزهون عن الكبائر وكذا الصحابه على العموم على الجمله جمله الصحابه معصومون من الكبائر انما الاحاد ممكن واضح ماشي قل لا اله الا الله العلي الذي ليس فوقه شيء في المرتبه والحكم لا اله الا الله العلي مستوى على عرشه بائن من خلقه معنا بسمعه وعلمه وقدرته وبصره بائن من خلقه مستوى على عرشه ينزل الى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرش هذه عقيداتي ماشي لا إله إلا الله العظيم الذي جاوز قدره وجل عن حدود العقول حتى لا نتصور أو لا يتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته لا إله إلا الله الحكيم الكريم في رواية الحليم لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نكتفي بهذا نذكر الأسباب مغفرة الذنوب وصلى الله وسلم وبارك على بن محسن نعم صدر جزء الشواد احفظ الشواد انهي الشواد هذه القام صحيح ها خلاص مش موج فكر في الجلد ما أنا أقول لك شيء هناك الجلد والحفظ والنق كلها ليس معناها استعمال الموسى اللي هي المثلة اما استدلالك بفعل شيخ فالشيوخ يستدل لهم لا يستدل به هذه واحدة الثانية هل سألت الشيخ هل تحفي بالموسى ولا بالماكينة فقد سوء القلب المكينة واضح اما التلفاز فربما من الاضواء وما شبه ذلك فتراه فيما يبدو لك انه استعمل الموسى وضوح المسألة، وإن استعمل الموسى فلاعله قد وجد لها مخرج أو لا وجد لها دليلا، إنما الإمام مالك قال مثلا لا تستعمل الموسى قط، إنما الجزء الشعر الذي ينزل على الشفة، ماشي استعمال حديث المغيرة بن شعبة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شعري بالمغيرة المغيرة قد نزل عن الشفتين فقال أقصه لك على سواك يعني وضع سواك على حد الشفة قص الزائف خلاص؟ والاحفاء ان يظهر بياض الجلد والجلد كذا انما استعمال الموسى فهذا مثلى والعلم عند الله ولا يستدل بفعل الشيوخ انما يستدل لفعله ماشي؟ فساله اين الدليل فان ذكر دليل وكان صحيحا ومقنع افعله ولا حرج ان لم يذكر دليلا فاعلم انه حظ نفسه فلا تتبعوا في هذه وكل غفر الله له فجركم مثل وانتلوش تبطل لسه بإيه 36 طيب من كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى روى الإمام الترمذي في سنة حديث جابر قال أصلى سلم غفر الله لرجل من من كان قبلكم من الأمم السابقة كان سهلا السهل إذ سمش إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى يعني اقتلب دينه من غريمه لا يطلبه بإذلال انت مش فلوس يجيبها ليه ها وينهره لا إنما ينذره ويطلب حقه منه بلطف وبرفق برفق ولين قول سبحانك اللهم ربي وبحمدك لا اله الا انت استغفرك وتب لي هو الحاكم في المستدرك عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم من مجلس الا قال سبحانك اللهم وبحمدك لحد 39 نعم رببي سبحانك اللهم ربي وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك توب إليك وقال لا يقولهن أحد من حيث يقوم المجلس إلا غفر لهم اللي هو حديث ختام المجلس ختام المجلس ومنهم من يزيد سورة العصر ولا أعرف لها حديثا صحيحا فمن عرف حديثا صحيحا في ختام المجلس ماشي كفر المجلس أن يقرأ سورة العصر بإسناد صحيح فيخبرني نعم سبحانك اللهم وبحمدك <تصفيق> لا إله إلا أنت استغفرك أتوب اليك وقال لا يقولهن أحد حيث يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان منه في ذلك المجلس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أين أعلم؟ لا أعلم فيه حديث صحيح هذا الذي أعلمه صحيح فمن علف غير ذلك يخبرني بارك الله فيه ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من أولادهما لم يبلغ الحنف إلا غفر لهما روى النساء وأحمد بن حبان أضف ألف ابن حبان أضف ألف من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين رجل وامرأة تزوجا يموت بينهما ثلاثه من أولادهما لم يبلغ الحنس إلا غفر لهما في الصغار ولا الكبائر الصغار ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني يعني محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه أضف ألف من حديث معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت ويتشهد أن لا اله إلا الله وأن رسول الله يرجع ذلك لقلب موقن إلا غفر له يعني هذا ما تحلظ إراده وتهيئ إعداده وصلى الله وسلم على نبينا محمد